سبحان الذي أسرى بعبده ليلا مِنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارثنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير وَآتَلى موسَ الكِتابَ وَجَعلَّهُ هُدَدّْبَنِي إسر إلَ أَلا تتَّخِذُ مُِون وَكلَ وَآتَلى ذُردةَ مَن حمّ منوحٍ إ كان عبد شَكور دُرجةَ كان عَددا شَكور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 وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عنوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال البيار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا قَُّ رَدَد للَكُمكَبوَّةَ عَلَيهم وَأَمدَدُناَكُمْ بأَموَالِ وَبَنينَ وَجَعلناكمُم أَسكَرَ نَكراثَُّا ردَدَ للَكُمكَبوَّةَ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسو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 وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَهَارٍ مُبَصَّرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ لَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُظْلَمَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَتَبتَغُ قَبْلَم يغَدِكُم وَدِتَعَلَمُ وَدَدَ السنينَ وَْحِثدَ وَكُل شَيء خَصلَلناهُ تَفصلَك وَكُل شَيئ خَفصلَناهُ تَفصلَ وَكُلَّ إسَانٍ أَزَمنهُ طَائِرَهُ فِي علقِيه فكل انسان الجمناه قائرا في علقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرا كتابا كان كفار لنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كن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 وَإذاَا أَردناَاأَّ لِنكَ قَيَةً أَمَغْن مُجررَ فيهَا فَكَشَقُ فيِيهَا وَإذاَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمْدَمَ ظُلْمًا تَدْمِيرًا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمْدَمَ ظُلْمًا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ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 جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مجحورا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مجحورا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 كلُلا النُّ مُِّهَا أُلَِ وَهَاأُولِ مِن عَطَِ رَبِّك كلُلا النُّ مِدّهَا أُولِ مِنْ الْعَقَاءِ رَبِّك وَمَا كَرَعَطَاءُ رَبِّكَ مَحظُورَ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 117. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 118. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِا يَدْلُ غَنَّا عيادَكًَا كِبَع أحدَدهُمَا أَوكِلَهُماَا فَلا تَقُهُما أُخْث وَلَا تَهَهُماَا إَِّا يَدْنُ غَنَّا عيدَكًَا كِضَرَأَ أحدَدمَا أَوكِلَهُماَا خَلا تَقُهُمَا تَلا تَقُهُما أُّ وَلاكَ حَبهُما وَقُلهُما قَوًْا كَريماد تَلا تَقُهُما وَاخْضَلْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرَّبِ الرَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَاخْضَلْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرَّبِ الرَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِن تَكُونوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا إِن تَرْكُون الصَّالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا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 وَإِنْ مَّا تَعْرِضًا لَّعْنَهُمْ بِغَائِرَةٍ رَّحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ سَتَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البس فتقعد مدوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ان ربك يمد رزق قال لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إن انه كان فاحشة وساء سبيلا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتلوا النفس إلا بالحق وَمَن قُتِن مَبلومَ تقَدجعَناالِ وَدزُ القان كَ لا يُسْر في القَطلِ إهُ كانَ مَصُورات وَل قُتِ لَ مَبلمًا تَقَدجعَناالِ وَديسُ الْ القان كَ لا يُسِف في القَطلِ إهُ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 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السماء والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا ان السماء والبصر والفؤاد كل اولائك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا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 كل ذلك كان سيؤ عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم ملؤمن من مدحورا ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم مدحورا تَ أسْطَانكُمْ رَبّكُ بِالبَنين وَاتَّخَذَ مِنَمَلائكَةِ إ ف أَتَ أفْكُمْ رَبّقُذِدَنين وَاتتَّخَذَمِنملائكَتِ اننكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سُجَّدًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُمْ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا سُبْحَانَ لَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا وَكَبِيرًا سُبْحَانَ لَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا وَكَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنْ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ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 وَجَعلَّا عَلَ قُلُ بِِمْ أَكَِّةً أَ يَفَّهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَات وَإذاذا كَبْتَ رَبَّكَ فيقُرآنِ وَحدَم وََّوعَ أَدُبَِهِمْ نُفُور وَإذاذا كَبْتَ نحن لَم بما يستمعون به إذ يستمعون إلَكَ وَإِذهُ هم إذ نجوا إذ يقول الظالمون إذق الظالمونَ إ تَتَّبعونَ إللاا رَجُلَ مسحور إذ يقُ الظالمونَ إ تَتَّبِعونَ إللاا رَجُلَ لك الأأَمتَلَ فَظَلُّ فَلَا يَستطون سَبنا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 وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُكَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا وَكُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ او خلقا مما يكبر في صدوركم فسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا فَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ فَسَ يُْغضونَ إلَيْ كَ رُوسَهُ وَيقُونَ مَتَهُ وَقُل السأَكونَ قَربا تَ يُْغبونَ إلَكَ أُوسَهُم وَيقولُ يَوْمَ يَيدُكُمْ فَتَسْتَجبونَ بِحَمْدهِ وَتَبُ نون الا بالتم الا قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتذنون الا بالتم الا قليلا وقل لعبادي يقولوا الذي هي احسن ان الشيطان ينزر بينهم ان الشيطان كان للانسان عدوا مبين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 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ لَكُمْ إِنِّي يَشَاءُ يُخْرِجْكُمْ أَوْ إن يشأ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَلَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ ضَلَّ نَ base بعضًا مِنَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ الذَّكَرَ وَلَقَدْ ضَلَّ بَعْضًا مِنَ النَّبِيِّينَ عَلَى بعض أُلِدَ الذيينَ زَامتُم مِدُه فَل يَمكونَ كَشقَبُّْدعَنكُم وَلا تَحويِيلَ أُلِدََّلَ زَامتُم مِدُونه فَل أولئك الذين يدعون يرتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أولئك الذين يدعون يرتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا ان عذاب ربك كان محذورا وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا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 وَمَا مَنَعَنَا أَن نُبْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُبْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا وَآتَيْنَاكَ مُودًا نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَآتَيْنَاكَ مُودًا نَاقَةً مُذْكِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُبْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَلَا نُبْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا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 وَلَيْسَ لَكَ إِلَّا هَذِهِ النَّجْلُ النَّاسُ وَالشَّجَرَةُ الَّتِي نَلْعُونَكَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا وَإذْ قُلنا لِمَل إِكَتسجدد لِآدمَمَ فَسَجدد إِلَّا إابِدسَقَا أَسجدُ لِمَنْ خَلَقُ تَقين وَإِذْ لِمَنْ قَلَقُ تَقين قال أرأيتَكَ هذا الذي كَبظمْتَعَلَّ لإِ أأَخختَن إلى يَوْمِ القياامَةِ لا أحتَنِكََّذُجتَهُ إِلاقالَليلا قالَا إلى يَومِ القياامَةِ لاأَحْتَنكََّ ذُرجتَهُ إِلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم 113. بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم 114. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِيلُ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِيلُ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا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 فَمَا نَنَّجَاكُمْ إِلَى الْبَذِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَذِّ أَوْ يَبْصِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ف فَأمِ ثمُ أي يخشِتَ بك جد البرض أَْ يُضْسلَ عَلَيكم حافِدًا ثمَّر تَجد لكم وكيلَ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُم فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الزَّخْرِ يَغْرِقْكُم بِمَا كَفَرْتُمْ فَلَا تَجِدُوا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا وَلَقَدْ كَظَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَقَدْ كَظَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ يوم ندعو كل اناس بايمانهم يوم ندعو كل اناس بايمانهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولائك يقراون كتابهم ولا يظلمون فتيله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 وَمَن كَفَرَ فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِذ كَذَّبُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وإن كادوا ليفسنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن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 وَإِنْ كَادُ ل يَسكِ الزُونكَ مِنْ الأبْضِل يُخْرجوكَ مِنْهَا وَإِذَ ال لا يَبَثونَ خِلَ فَكَ إِللاا ثمَُّتَمَن قَدَ أَقْسَلناَا قَلَلكَ مِروسُ لِنَا وَلا تجد لِسَُّتِنا تحويلَ سَُّتَمَن تجد لِلسَّتِنا تحمِيلَ أقم الصَّلاة لِدُلوك الشَّممس إ غسَقِ الليل وَوقُب آن الفَجرِ إ ق آن الفجر كانَ مشمود وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ لَائِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ لَائِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ وَكُربَبِّ أَدخِلني مُدخَلَ صِدقِ وَأَخْرِدِني مُخْرَج صِدقِ وَجَعَّ مَِّدُ كَسُل القَالَ النَّصير وَقُْضَبِّ أَدخِللي مُدخَلَ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ, كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا وَإِذَا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدا سبيلًا يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو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 وَلَئ شِكْنَّ لََذهبَبًاَّ بِالَّذِي أَوْ حَنَا إلَْكَثَُّ لا تَجدُ لَكَ بِه عَلَْنَ وَكِيلَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِن تَضْلُّهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِن تَضْلُّهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَّا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ قَّ إ جتَم الإِللت وَالج وَل أي يأتُ بِمِث ل هذا القُرآنِ لا يتُ بِتْنه لا يأتُونَ بِمِثْليه وَلَ كَان بعضُهُم لذَعضظهير لا يأتَُ بِمِثليه وَلَ كانَ وَولقَد صَبفْنارٍَّ ش فيِي هذا القُآنِ مِن كلُِّمَثَل وَولقدَد قَبوقْناارَّ فك هذا القُرآنِ مِ إِلَّا كُفُور وَقال النُّؤ مِنَ لَ حَ تَفجرُرَ للَنا مِنَ الأرض بُووعات وَقاللَ النُّؤ مِنَ لَ حَ تَفجرَ لَنا مِنَ الأبض بُوعات أَوْ تَكُونَ لَكَ جََّةُم مِنَّ خِيلُ وَوعينَ بَِتُكَجرِرَأَهَا رَخِلَ لَهَا تَفجرا او تَفُونَ لك جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ تَفَجِّرُ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَسْجِيرًا أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقاق السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه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 ابْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا إِلَّا أَن قَالَ أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ اطْمَئِنِّي لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا الرَّسُولَا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين مِنَ عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا وَالكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دوني ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دوني ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكموا وصما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 ذَلِكَ جَزَ أُ كفروا كَثَوبِ وقالوا وَقالوا أَدًا كُم يظَامَعُ وَررفَةً أَإَِّا لََدُعثُونَ خَلْقَ جَبِدَا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 وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ قُل لَّوْ أَنَّ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ قُل لَّوْ أَنَّ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنْتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى فِي السَّمَاءِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جاءهم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِدْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا اجاؤهم فقال لهم فرعون انني لاظنك يا موسى مسحورا اجاؤهم فقال له فرعون انني لاظنك يا موسى مسحورا اجاؤهم فقال له فرعون انني لاظنك موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَذْذُورًا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَذْذُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الأرض فأراد أن يستكذهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض أعطينا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نزل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَلَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَنَ النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا وَالْقُرْآنَ فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَنًا وَلَن نَّأْتِيَ بِهِ عَلَىٰ, على مُتَكِبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقولونَ سُببحانَ رَبّن إِ كانَ وَعدُ رَبِّنَا لَمَفعون وَيقولونَ تُدحان رَبِّن إ كانَ وَعدُ رَبِّنَا لََسعون وَيَخِّونَ للِأَذطانَ بُنكُونَ وَيَزيدهم كُْ وَيَخْرُجُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ديمر لكم هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله